وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ اذْكُرُونِ عَمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ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 وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من لنا ربك يخرج لنا مما الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها